قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الهدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صدقة ابن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن إني قد قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك لو سألتني أمرتك أن تقرن. فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما من رأسك وهدي فقالت امرأة من اهل العراق ما هديه يا ابا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم اجد الا ان اذبح شاكا لكان احب الي من ان اصوم ردأ بهذا الحديث هذا الاثر عن عبد الله بن عمر وهو للمتأمل يتناول عدة أحكام لا في الهدي فحسب ولكن في أكثر المناسب أولا جاء رجل من اليمن وهناك امرأة من أهل العراق. يسأل اليمني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال إني جئت بعمرة مفردة جئت بعمرة مفردة معناها إيش؟ من أي أنواع الأنساك الثلاثة؟ ها؟ التمتع لأنه لو لم يكن متمتعا لما قال وهدي ولما قال مفردة لأن العمرة بدون ارتباطها بالحج لا يقال لها مفردة ولا غير مفردة اذا هذا متمتع فيقول له عبد الله بن عمر لو كنت معك أي عندما أنشأت الاهلال بعمرة مفردة أو سألتني قبل أن تهل أو سألتني قبل أن تفرغ من عمرتك لا, لا امرتك ان أن تقرن نقف كطلبة علم قبل كل شيء عند هذا الاثر مع عبد الله بن عمر ونود ان يكون الاخوه من طلبة العلم الذين يقولون لا يصح النسك الا متمتع ابن عمر يقول ايش للمتمتع بالفعل ماذا يقوله ابن عمر لو كنت معك عند الاحرام لمنعتك من هذا التمتع ولا امرتك بالقران. يبقى ابن عمر مع اي الفريقين? الفريق الذي يقول بجواز الانساك كلها وان القران افضل من التمتع ولا ممن يقول لا يجوز الا التمتع? ها? يجوز الجميع ويفضل غير التمتع عليه? ولا لا? إذن هذه من غرر ما يؤثر عن ابن عمر في هذه القضية وبرفق نقدمها هدية للذين يقفون في مواسم الحج ويخاطبون العوام الذين جاءوا مفردين أو مقرنين ويقولون لا لا يصح إلا التمتع تحلل لو أن ابن عمر موجود إش كان يقول لهم هل يوافق على هذا شخص جاي مقرن متمتع مفرد يقول لو كنت معك هناك هي شبيهة لو استقبلت من امر ما استدبرت واذا هذه وحدها فيما تعلق بانواع الانساك الثلاثة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه اليمني قال يا ابن عمر قد كان ذلك ذلك يعني القران الذي تشير علي به ولا ذلك الذي قد فعلته وهو الافراد, الافراد العمر قد كان ذلك اي الفعل الذي قلت لك عنه وليس لي تدارك له قد كان ما كان من امري ولا تدارك له وهنا يقول الفقهاء كان سؤال اليمني لابن عمر بعد ان طاف باسم العمرة وسعى باسم العمرة ولم يبقى الا الحلق او لو كان السؤال قبل ان يطوف بالبيت باسم العمرة كان يمكن ان يدخل عليها لايش الحج وصل قارئ كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة خرجت من هنا مفردة العمره ولما جاءت الى سرف حابت والوقت ضيق الرسول امرها ايش ان تدخل الحج على العمره اذا يمكن تقول عائشة لضرورة الحيض انها لا يمكن ان تطفر قبل الوقوف بعرفة فيفوتها الحج فلضرورة الحيض ادخلت الحج على العمره لكن هذا اليماني ما عنده ضرورة حيض ولا عنده شيء اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقرر اليماني لو كنت معك عند الاهلال لمنعتك من افراد العمرة اي منعتك من التمتع عثمان كان ينهى عن القران عمر كان ينهى عن التمتع فابن عمر يقول لو كنت معك لأمرتك ان تقرن واعتقد هذا التنبيه يكفي على هذه النقطه ننتقل بعدها الى الجزء الثاني وهو قول ابن عمر خذ ما تطاير من راسك طبعا ما تطاير من شعر راسك وحذف ما يعلم جائز وامسحوا برؤوسكم من شعر رؤوسكم الرجل يقول ضفرت والتضفير مثل المراه ما تاخذ ثلاثه وتضفرها بعضها يشوا على بعض زي ضفيره الخوث تقول ضفرت شعري والرجل يقول ضفرت شعري وهكذا كانوا في السابق يرسل الرجل شعره فاذا طال حتى لا يتشعث عليه يضفره كما تضفر المراه شعره ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال خذ ما تطاير اذا اخذ ما تطاير طبعا المضفر شعر راسه مع طول الزمن جميع جوانب الرأس حيكون فيها شعرات متفلتة من الضفيرة. ولا لا? سيحصل ان يقصر من جميع من مجموع شعر رأس. هنا حينما يأخذ المتطاير يحلق ولا يقصر? يعتبر حلق ولا تقصير? تقصير. هنا ايضا منهج علمي لطالب العلم والمفتي. كلنا يعلم ايهما أفضل حلق ولا تقصير الحلق القرآن الكريم لتدخلن المسير الحرام إن شاء الله امنين محلقين ومقصرين نمره واحد إيش؟ محلقين والبداءه تدير على التفضيل او الأهمية وجاء الحديث اللهم ارحم محلقين اللهم ارحم محلقين اللهم مرحم. في الثالثه ولا في الرابعه والمقصرين فبا اجمع المسلمين ان الحلقة افضل من التقصير، ولكن هل يا ترى طالب العلم يقف عند النص لا يقبل الحركة او ان النصوص يجب ان تجمع وطالب العلم يجب ان يكون كالطبيب يجمع الادوات ويجمع ويشخص البدن تشخيص كامل ثم بعد ذلك يشخص ايه المرض ثم يصف الدواء لو اخذنا بعموم اللهم ارحم المحلقين نقول الحلق افضل وعليه ان يحلق ولكن ابن عمر كطبيب امامه مريض مريض امام الطبيب مريض بالقلب ويريد ان يعالجه وعنده دواء شافي للقلب في خمس دقائق لكن يؤثر على الكبد يعطيه هذا الدواء ما يعطيه ما يصلح عضو على يصلح غير او ما يصلح عضو على يصلح غيره إذا يلائم بين أعضاء الجسم ويصف الدواء الذي يفيد ولا يضر غيره، ولو طال الزمن وهنا ابن عمر أمامه الحديث وقد حضر الواقعتين في التحلل في عمرة الحديبية في فتح مكة في حجة الوداع ويفقه هذا تماما لكن نظر إلى عملين عمرة وحج والوقت قريب فإن حلق في العمرة ماذا سيفعل في الحج لن يجد ما يحلق يمر الموسى على رأسه كده بيضاء? ووجد أن أمر الحج اعظم من أمر العمرة وعندنا امران حلق وتقصير إذا لو وزعنا وأردنا أن نوزع توزيع مناسب ملائم عندنا قميص صغير وعندنا توب كبير وعندنا فتاه أمها نعطي القمصة للأم ولا طفل الصغيرة والتوب الكبير نعطيه للصغيرة ولا نعطيه للأم لا بد أن يكون هناك التوزيع في تناسب فابن عمر وجد التقصير وهو أقل شأن من الحلق ووجد العش العمره وهي أقل وأيضا أهمية من الحج فجعل التقصير للعمرة ليوفر شعر رأسه وضفره إلى العش إلى الحج إذا طالب العلم لا ينبغي ان يقف امام النصوص كما يقف قطار السك الحديد على القضبان. لا يقبل ان ينزل لا يمين ولا يسار. واذا جاء واحد وحرك السكين كما يقولون تحول القطار بدون ارادته ولا اختياره لا يجب ان يكون كمن يمشي على قدميه وينظر بعينيه ويفكر بعقل هكذا ابن عمر يعطينا نقطة منهجية في تقديم التقصير في هذه اللحظات وهكذا في جميع المواقف ثم قاله وهدي قاله ايش وهدي امراه عراقيه قالت وما هديه يا ابا عبد الرحمن وش الهدي اللي عليه سكت عنها قبل ان ناتي للجواب نقول لطلابه العلم في البلاء في الحرمين انظر الى هذه الصوره رجل جاء من اليمن من جنوب الجزيرة وامرأة جاءت من العراق من شمالها والتقيا في قلب الجزيرة في احد الحرمين ولتكن في مكة كما في هذه القضية يكون طالب العلم في مكة طالب العلم في المدينة بمثابه من يطوف العالم الاسلامي لينشر العلم انت ما رحلت لكن جاءوا اليك وهذا مما يضعف المسؤوليه على طلبة العلم في الحرمين ليس كغيرهم لان الوفود الى الحرمين اكثر من الوفود الى غيرهما بضرورة فريضة الحج ومن هنا كانت مسؤوليه طلبة العلم في الحرمين مضاعفة اضعافا كثيرا عن غيرهم واذا كان طالب العلم فعلا يحتسب الامر لوجه الله فكل ما بذله في الحرمين كأنه طوف به العالم كله ينشره. ومن يستطيع ان يطوف العالم? ذهب اولئك الرحال الذين كانوا يرحلون الى العالم. كابن جبير وابن بطوطه وامثالهم اولئك ذهبوا الى الشرق الى الغرب. وانت في الحرمين يأتيك الناس من كل فج عميق لتنشر ما عندك. وبهذه المناسبة. يتعين على طلبة العلم في الحرمين ان يفقهوا اول ما يفقهوا هو ايش? احكام الحج. يتعين عليهم البداءة بها. مع بقية الاركان الاخر لانها كلها تخش في الحج. الصوم يجي في الحج. الصلاة يجي في الحج. المال والانفاق يجي في الحج. الرحلة الغربة السفر كل احكام الصلاة المسافر كلها تاتي في ايش? في الحج. فاذا عني طلبة العلم في الحرامين بالحج كانهم عنوا بجميع اركان الاسلام وبالمناسبه في رحلة مع ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه الى افريقيا وعلى ساحل المحيط الاطلسي وفي مسجد جامع بعد ان القى الشيخ رحمه الله محاضرته بعد صلاة الجمعة جاء الامام وسلم على احد اعضاء البعث سلاما خاصا وقال رئيس البعث ان هذا الرجل احبه في الله قال ولما خصصته عن البقيه قال لاني حججت وسمعت منه كذا فلما خرجت البيئة من مسجد رجعت الى مقيلها تكلم الشيخ الله يغفر له نبه قال انظروا يا اخوان طلبه العلم في الحرمين الى اي مدى اثر علمهم او كلماتهم فلينظر ماذا يقول لان العالم يحملها عنه ان كان خيرا فخيرا للجميع وان كان غير ذلك فعلى نفسه ابن عمر جالس في مكة وهو رجل من اليمن ياتيه وامرأة من العراق تستفتيه ولا بعيد الكلام هذا عن الموضوع يا جماعة تصل بالموضوع وأخص به طلبة العلم والتوفيق عند الله سبحانه قالت ما هديه قال هديه كأنه يقول معلوم أو ساكت عنه فلما أعادتها عليه وعرف أنها تحتاج الفتوى وأن اليماني أيضا يحتاج لأنه ما ولا ذهب وتعين البيان حينئذ نجد في جواب ابن عمر ايضا نقطة منهجية تأذن تقدم لنا قبل الباب اللي قبل هذا ابن عمر كان يهدي في الحج ايش نسينا وفي العمره بدنا وكان روى عنه مالك اقل ما استيسر من الهدي بدنا تقدم هذا ولا لا فابن عمر لم يقل اي سرعي اقل ما يجزئ هديه شات ولم يقل هديه بدنة لو قال هديه بدنة لكان الزاما لليمان وفتوى للعراقية بان هديا المتمتع ايش بدنة وتذهب بها العراقية الى العراق واليمن الى اليمن ويستفيد في اليمن وفي العراق بان هدي المتمتع بدنة وهل هذا صحيح? ها? لا. طب ليش ها? ثم ياتي ويقول بالمنهج الذي يبين وحقيقة رأيه وموقفه لئن لم اجد الا الا ايش? شاتا. اذا الشات يا ابن عمر تكفي ولا ما تكفي? اذا اقل ما استيسر من الهدي او ما استيسر من بدنا. هنا اشيات تجزئ للمتمتع. يبى ابن عمر خالف الجمهور في اي سير الهدي ها هل خالف هنا ما تقدم هناك? لا. البدن لصاحب اليسر ولصاحب المقدرة ولصاحب التوسع احب ما يكون اكمل بهيمة الانعام بدنه. فاذا كان قليل ذات اليد واذا كان تعذر عليه واذا كان يصعب عليه فاقل ما يجزئه ايش شات يبقى عرفنا منهج ابن عمر في فتوى في حد ذاته وفعله بشخص ما استيسر من الهدي بدنه حد يقدر يقول له ليش هو عن نفسه وتقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنه ما هي بدنه واحده حد يقدر يقول ليش لا. الخير المنافسة في السمو والزياده ما حد عارب فيها لكن الحد الأدنى الذي لا يجزئ إلا هو ما هو الشات إذن ابن عمر وافق لوافق الجمهور في الحد الأدنى أما الحد الأعلى ما حد يعفارب فيه ولا خالف عليه ثم أعضى يعطينا صورة أخرى وهي لو كنت لو لم أجد إلا شاتا لكان إيش أحب إلي أن أهدي شاتا وأنا واجدها من أن أصوم نحن عندنا نص القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد الصيام جاء مقابل ما استيسر جاء لمن لم يجد لمن لم يجد إذا لو كنا في موسم الحج لا على اخواننا الحجاج بان الصوم لا يجزئ الا لمن لم يجد وانك تذهب الى الاسواق وتضيع كل ما معك للهدايا وللتجاره وللتوسع وتقول ليس عندي اصوم ثلاثه ايام هنا وسبعه في بلدي ابن عمر يقول لك لا انت جيت للحج ما جيت للتجاره ولا جيت للمجامله في نزلها رحله ونزلها واخذ هدايا معاك للناس لا انت جاي من عبادة ولو لم تهدي لاحد شيء ما احد يقول لك شيء وانكتل هدية سنة لا مانع لكن بدل ما اخذ هدية بألف اخذها بمئة بدل ما تكون بمئة اخذها بعشرة اذا ابن عمر يعطينا ناحية اخرى لو لم اجد الا ان اذبح شاة احب الي من ان اصوم ومن هنا يقول الاصوديون المنفع المتعدية خير من المنفع القاصرة انت لما الصوم ثلاثة هنا ولا ثلاثين وسبعة في بلدك ولا سبعين وش استفاد فقراء مكة من هذا ولا شيء اقعد في بلدك وصوم الدهر منا شغل فيك ما عيد علينا منها شيء لكن تتبح دجاجة تعشي واحد لو كلف تجزئ فلما تتبح شات وتطعم خمسة عشرة اشرين واحد كان في ذلك ايش منفع هو ايضا إراقة الدم في الحج نسك فتكون عملت بامرين ارقت دما في الحج واطعمت مساكين الحرب ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الحج عج وثج العج رفع الصوت بالتهليل والتلبية والتكبير من شعاره وكذلك اراقه الدم السج هو اراقة الدم فتجمع بين الامرين ذبحت واهللت حينما تذهب الى رحلة لاي بلد من العالم تروح وتجمع ولا زبالة تذبح شيء وليس من خصائص الرحلات ولا من خصائص الندى ولا من خصائص الزيارات للعالم ايا كان دراسة ولا تجارة ولا نزة ولا اي شيء ليس من ضروريتها ولا من شعائرها ان تذبح ولكن الحج من شعائره والبدن جعلناها ايش من شعائر الله فالذبح من شعائر الله الحج عج وفج فلذا ابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول لئل لو لم اجد الا شاة لذبحتها احب الي من ان اصوم اذا قال لو لم اجد أحب اذا لو لم اجد الا شاة فاذا لم يجد الشاة حين اذن هذا معذور؟ وسبق ان قدمنا بان الصوم يسعف عملة ميسرة حينما تقل الدراهم وتقل العملة في يد الناس يأتي الصوم ويسعف يجبر الحج بالصوم يجبر جزاء الصيد بالصوم يجبر الظهار مع الزوجين بالصوم اشياء كثيرة يدخل فيها الصوم لكن واجد او يقدم على الهدي الواجب عليه في حجه شيئا ليس بواجب هذا تقصير في حق اذا ابن عمر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعطينا في هذه الفتوى كل هذه النقاط في هذا الاثر رضي الله تعالى عنه